ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نجاح بلا حدود ومحطاعة النجاح اللي وصلنا لها إن شاء الله راية ما تصل لمرحلة إذا تتعلم أنك تتحق أهدافك وتعيش أحلامك وأول ما كنا فيها كنا في الدوافع وأن في أصناف الدوافع الدوافع الخارجية والدوافع للمعيشة والدوافع الداخلية الدوافع بتجيلك طاقة في أصناف من الطاقة مهم الحاجات بمسبة للطاقة أنك تعيش تاخد كل الطاقة ما بعدها الطاقة الروحانية وطاقة الذهنية عندك افكار عايز تحطها في التعلم والأفكار دي تجيلها في طاقة وطاقة جسمانية عارفين يمكن تلاحظوا باستمرار انا بقولك خذ كوبات مية, عندي مية حتى عندي كوبات مية باستمرار اي حتة كل يوم سأنا بتكلم أو أعرف حتة كوبات مية فاعتدوا جالسين هتاخذ كوبات مية وتعال كده وشرب شوية شوية هتعدل لو أنت بعده، فأنا نفسك خدكوا باب حاجة، نفسك تعويض أنا فيشرب مية باستمرار نبرة، فخلي المية لأن جوز بيعرف ازاي ما تخليش نفسك لما تبعده، كان جدا جدا وصلت معه حتى جهات، تخلين استماع مية ودانة، فكر إنك تأكل أحسن أكل، لا قلت أي حاجة ما تلبس في الاكل خلي عندك طاقة عالية، فأنت يوم تكون عندك دافع وعندك طاقة لازم تكون عندك مهارة، وكأنه في المهارة يبقى لازم تقرأ على أقل كل يوم عشرين دقيقة، مهم جدا أن أنا كرتاب وجه أكثر مهم أن أقرأ كل يوم عارف خد معك، عارف. كلنا كلنا 24 ساعة كلنا فيهم بيلجيتس الليين زي اي حد بيشتكي كلنا عندنا 24 ساعه محدش عنده دي زيادة بس الفرق واحد يعرف الذوق قيمه هذا الوقت هذا هو الفادي عشان كده استغل من وقتك ده الوقت اللي ممكن تدوس ممكن يكون اخر حاجة في حياتك تعرف استثمرها على قد ما تقدر فكر انا شخصين لما حد يديني ميعاد ويتاخر عليا لو اتأخر عليا فترة مثلا 10 دقائق هسيبه عارف ليه الوقت لي فلوس انا مش هبقى واقع على الفهادي. لو هو مثلا لو اتاخر عليا كلامي مش هيكون حصلنا لكن لو اتاخر كده وخلاص بقى انا بعتبره من الناس بحترم وقتك لان لو احترم بفرض قال لي سته اديتك ميعاد وتاخرت عليك نص ساعة وانت موت في النص ساعه دي انا هحس بايه وانت ضيعت الوقت اللي فاضل لك في الدنيا معايا انا فده مش مظبوط عشان كده بقول ان الناس تحترم اوقات بعض ده الاحترام ده في بتاع قوه خريطه بعتيه مع العليا طب بصي الوقت مهم جدا استغل هذا الوقت خل وقتك باستمرار استغله اقرا اسمع شريط سمعيه في السيارة خد فيديوهات اتفرج فيها لو انت مزيد خدها فرج اتفرج على فيديوهات فيديو التعليميه في تنميه البشرية مع العمال بتاعك هتدوش الاجتماع بتاعك رائع اتفرج على البيت مع اولادك هتريهم كل الكوف نفس الجامعه في حاجات بتشترك فيها ساعات نقعد مع اولادنا يمكن مش حاجة نتكلم فيها فدي حاجة ممكن تكلم فيها اني كنا فيها مع بعض وبعد كده روح ورسيله تروح محاضره تخرج بنفسك أجوز ثاني، هاتك كلها عبارة عن تجربة جميلة من السعادة بالتمية البشرية بالتمية نفسها، في حاجة مبقتش تقرا فيها، عايز تنزل وسطك تقرا، أنا في حد قال لي راجل اسمه مولانو بورلاندو كان مسل الأعلى، كان رئيس مؤسسة اسمها شركة الشركات الفنادق اسمها سيكليا و تراوز، الراجل تاني يقول لي عايز عايز توصل للسعادة تقرا عن السعادة، كل ما تقرا عنها هتلاقي نفسك دخلت جواها، حتى لو ما عملتش كل حاجة، بس هتعمل بعض الحاجات، عايز تتعلم ميعها ولا عن النجاح؟ عايز تدخلك اتعلم ذاتي ده والدخلك اي حاجة موجود ده يتعلمها نفسك كي هذا المتعيد حب نفسك شوية شوية شوية شوية بفكر كده وعليك تفكير سلبي بوصنع منك الافكار الإجابية وضع على تكفاري فالمعارة كده وعرف من دمين الحاجات بالنسبة للمعارة خلي حوالي الجروب لما تذهب المحضرات دي والانشوات دي والدورات دي هتتعرف على ناس خارجين هم كلام عارزين يحاسن ونفسهم اتعرف عليهم. تتصل على واحد ولا اتنين ولا تلاته بتليفونات لما انت تقعد وطاقة بتاعتك تقول هو يرفعك تتقابلوا على الاقل مرة في الاسبوع انا كان عندي صديق اسمه علاء الراشد الراجل ده كان مدير جرنال من الجرايد اسمه الشانور موجود في مطروح كنا كل يوم اثنين او بدايه الاسبوع نفطر سوا وبعدين اقول له ايه رايك في مشكلة الفلانيه مش عندي مشكلة في المشكلة في المنية. ايه رايك فيها كنا نشوف حلول والتمارين احنا على كده وبعدين دخلنا واحد, واحد رابع الجروب في مشكلة معينة وفي سبع حالين قدامك واحنا عمالين نفكر تحدي جامد جدا عملك لك مجه بالمنظر ده بدل ما الناس تقعد تتجمع وتتكلم في حاجات فايده ودعوه على الفاضي ونميمه وغيبه وبتاع لا بتكلف احدافك بتكلف اهدافك ازاي ممكن نكبر بعض بدل ما دعوه على الفاضي فادالك مثلا شباب روح جه تعرف الدكتور لو خرج ما جيش شغل ترى حد اتخرج عنده شغل عارفني طب ليه خليك تركز على اللي عندهم شغل وبعدين دور دور ولما دور تاني ولا مش دوت تاني لغايه انت عارف هو دا الغرض لأن ربنا صفح الله تعالى بقضى على أجر من أحسن عمله بس لازم أجر من من أحسن عمله لازم تحصل عمل أول لازم تتحرك الأول وتحطه فعلا في الفعل عشان كده المهارة تحطها في الفعل وبالا احنا تتمنى في الفعل كل شيء الفعل هو كل شيء دا الفعل بيترق بيننا دا حول فشل التلمة فاتت عشان حط في الفعل اللي دي هو الخوف من ضمن حاجات الخوف انه انا اسأل نفس سؤالين ايه أسوأ حاجة ما ك وبعدين إلى مؤلفه من الحفاظ في فعل تعرفين أول وجاء تادي سقط عصمت من حوالي 13 عشر سنة في ناس تيجي يقول دكتور مصباح إحنا كملنا كم متدربين أنت ممتاز تقولي مؤلفك والله أصلنا مشتغل الشغل أنا خلاص التغيير ممكن يحصل يوم تغيير شامل يوم تغيير تدريجي انا عملت تغيير تدريجي شوية شوية رايح على التغيير الشامل النهاردة ما الشركات اللي موجودة شركات التدريب برا كده بدأ من منصة وبعدين تبدأ كان بيشتغل شغلنا ما مائدة وكان جاهز راح سريع وبدأ يشتغل في شغلنا بتاتهم لو تفشل العالم مش مقصود منها لازم تتعلم كبار من يديلك فلوس بالفلوس إذا كنت بيعيش فلازم تاخد بالك لازم تجوم أكثر من حاولهم وتاخد طاقة جميلة وروح فيها في جديدة وجهز نفسك لأن بعده وترى الشيكو تون المعار لأنك هتكبر على انت فيه لو بتلوم هتبقى رائع في الشارك وداش واتك الموح هكبرت على انت فيه يعني انت شفتها من ثلاث سنين ان العقل البشري يبني على اخر تجربه مش كده بس يدعمك على رأيك لو هو انت بتتكلم وبتشتكي المخ هيدور لك على تدعيم ويدعم لك تفتكر لك صح بس مين هي هو مهم انك تكون صح او تكون غلط ولا مهم تكون سعيد في حياتك ومستمر مهما تيجي حد بالعصب كبر اللي حواليك كمان عشان كده السعد السعد اصل نفسه باستمرار ايه اللي انا عايز أحطه في الفعل ازاي ممكن احط في الفعل هقول على خطة بسيطة جدا عشان فعل اول هذا اكتب هدفك ايه تبعايزوا ليه؟ الاسباب بتدي طاقة بتدي رغبة وبعدين من الاول النهاردة حط هدف في الفعل يوميا شوية شوية انا بسميها استراتيجية العشرة سنتي يعني كل يوم حط هدف عشرة سنتي في الفعل يعني ايه عشرة سنتي عايزة تعلم لغة جديدة نفس تعلم لغة جديدة اول عشرة سنتي ارفع سماعة التليفون كلم مع معهد معهد اللغات ادي عشرة سنتي بجلسة تعمل اكثر من كده ثاني عشرة سنتي انزل بنافسك روح الم اسمع خذوا البوسات بتاعتهم اسأل أسئلة هناك عادي تناشر سنتي ثالث عشر سنتي خذوا القاموس احفظ منه كلمتين ثلاثة كل يوم اعرف الكلام ده وبعدين اتفرج على مثلا برامج باللغة اللي انت عايز تتعلمها كل يوم عشر سنتي احنا نفسنا ناخذ تقوية اللغة ونتتعلم بس ادي نفسك الاسباب كل ما تطب اقرأ أسبت تاني اقرأ زهر حصول ما تنام خلي المخ يشتغل عليها طول الليل واعمل على كده احنا نفسنا نتعلم تبرعاتي واللغة سهلة هذا لغة تساوي بنا هذا، بتكلم مع حد معرفش لغتك انت تعرف لغته، فانت عندك لغتين بدل واحدة كل لغة بتساوي، عاوز تعلم كمبيوتر ما عديش مانع بتعلم بنشر طريق اسأل على الشركات اللي موجودة، اسأل ممكن حتالفك كام ممكن تتعلم تتعلمي دلوقتي، ممكن تشتري قوي من كتب، ممكن يدعمك، ممكن يساعدك اي حاج عاوز تتعلمها، اي حاج عايز تحطها في الضواج ابدأ بالمهارة، وبعد الحك ناسة في الضواج، كل يوم 10 سنط عايزك تستخدم استراتيجية كملو يعني ايه كما لو لو انت حطيت ذهنك في حاجة وكما لو انت فعلا لحقيقاتها وحطيت معي شعورك وحاسيسك المخنى على شفات دين حاجة حقيقية وحاجة مش حقيقية ادلال على كده فكر حاجة مضيئك عايزي حقيقية عايزي حقيقية؟ عايزي حقيقية؟ عايزي حقيقية موجودة طب بعد كده لما تديه وتختيه فيه وتتصلحه كانت حقيقية؟ مش حاجه اسمها حقيقه حاجة. في حاجه اسمها واقع بالنسبة لك انت بس ادراكك انت الواقع فطالما غايه تركيزك وابدراكك كل حاجه ثانيه تتغير ما ضيعش وقتك ما ضيعش وقتك خلي وقتك باستمرار محطوط في الفعل الايجابي اللي يناسبك تفكيرك الايجابي يتحط في الفعل الايجابي عشان كده من اول النهارده عايزك تحط بيت الفعل يعني في الفعل اهدافك فين عارف انت عايز ايه اكتبها الانسان اللي ماشي من غير اهداف اصلا بالظبط عارف الانسان هدف عامل ازاي انسان من غير زي مركب من غير دفع تهيال مركب من غير دفع تروح فين على الصخور انت ناشي سيء لو انت ناشي بالعدف فاكرين فين عيس عيس في بلاد العجائب عيس بلاد العجائب عيس بلاد العجائب ويه بتسأله القطة اسمها السوش عاركوس ودي لها اقوليني ايها القطة اروح فين من هنا اتلاقي توقف انت عايزة تروح فين اعتلاها معرفش اعتلاقي بأي طريق يوديكي في معرفش هي كده طيب انت مش عارف راحلين الى هي تريه ودي هناك فما تزعرش بقى انا بتلاقي نفسك بتلعبك تدومك اكتب اهدافك وحطها في الثاني شوية شوية عشر سنتي فعشر سنتي فعشر سنتي فعشر سنتي من خلية تحس نفسك عايش حلمك حتنافسك جوه اهدافك وزايت الى انت عادي وتبص وراك تقول الله ده مسعلا عايش حلمي ده مسعلا جوه اهدافك لانك خطيت خد في الفعل خليت مخك ولسنك وعقلك وكل اللي عندك تحطه في الفعل تستخدمهم معاك تسوي تستخدمه في الفعل ومن اول النهاردة خد افكارك في الفعل ما تضيعش راتك على فاضي خد بالك من ان هم بتعرف عارف لما يكون حد سامجي قدامك وعمال يتكلم بطريقه سلبيه ما تضحكش نفسك مع ما تضحكش نفسك مع الناس دول وما ترش اهدافك وحامت لحد انك قاعد تكون بدعمك خليها نفسك حطها في الفعل انا كنت عايز اكون مدير فقعت ميكونا صلى الله ازاي ووصلت لها وانا اتكلم بعد كده الواحد ممكن يوصل ازاي لأحلامه فمع بعض باستمرار خلي عندك اهداف ركز على اهدافك حتدي لك دافع والدافع خلي عندك طاقة خد بالك اشعب مية باستمرار خلي الطاقة عندك ممتازة كل احسن اكل كن صلافات كتير كل, كل فاكهة كتير وتنفس مزبوط وحرب جسمك شوية حرب جسمك مزبوط خد لك عادلة الفرق بيها على التلفزيه اللي عايز وساعتك كلها عبارة عن تجربه من النهار اقرا كل يوم على الا 20 دقيقه انزل روح محاضرات اسمع حط شرايط سمعيه بالنسبه لسيرتك وخد المعاره دي وخد كل اللي ده وحطه في الكعب كل يوم 10 سنتي لحد ما توصل انك تحقق اهدافك ونتائج تعلن احلامك وراقب شفتك المره الجايه في المحطه الجيده النجاح بلا حدود عيش كل لحظة لكنها من اخر لحظه حياتك عيش بالامان والحب لله سبحانه وتعالى عيش بالتطابق عشان رسول صلى الله عليه وسلم عيش بالكفاح عيش بالفعل و عيش بالحب و قيمة الحياة والسلام عليكم و الله وبركاته.